صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فانصييكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله تعالى في السر والعلن يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله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 وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ هَذِهِ آيَةٌ قُرْآنِيَّةٌ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ يُبَيِّنُ فِيهَا سُبْحَانَهُ عَدَدَ أَشْهُرِ السَّنَةِ وَأَنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَشْهُرِ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ حَرَّمَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وامر بالابتعاد فيها عن الظلم فخص هذه الاربعه بقوله منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه انفسكم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تظلموا انفسكم في الشهور كلها ثم اختص من ذلك اربعه اشهر فجعلهن محرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن اعظم والعمل الصالح وال اجر اعظم وقال قتادة رحمه الله ان الظلم في الأشهر الحرم اعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها وان كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من امره ما يشاء وقال رحمه الله ان الله اصفى صفايا من خلقه اصفى من الملائكه رسولا ومن الناس رسولا والصفا من الكلام ذكره واصفى من الارض المساجد واصفى من الشهور رمضان والاشهر الحرم وَالصَّفَا مِنَ الأَيَّامِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالصَّفَا مِنَ اللَّيَالِي لَيْلَةَ القَدْرِ فَعَظِّمُوا مَا عَظَّمَ اللَّهُ فَإِنَّمَا تَعْظِيمُ الأُمُورِ بِمَا عَظَّمَهَا اللَّهُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الفَهْمِ وَأَهْلِ العَقْلِ وَهَذِهِ الأَشْهُرُ الحُرُمُ عِبَادَ اللَّهِ هِيَ ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ وَرَجَبُ وقد كانت العرم في الجاهليه تجل هذه الاشهر وتحرم فيها القتال ولكنهم كانوا يغيرون ويبدلون هذه الاشهر كما يطيب لهم فاذا احتاجوا ان يغزو قوما او يحاربهم بدلوا الشهر الحرام بغيره وهو ما يسمى عندهم بالنسي اي التاجيل يقول شاعرهم السنا الناسين على معدن شهور الحل نجعلها حرمه فجاء الاسلام ودم الله سبحانه في كتابه ما صنع فقال عز وجل ان من نسي ازياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زينا لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين ثم لم يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عادت دورة الزمان الى وضعها الطبيعي وعادت الاشهر التي بدلها المشركون الى موضعها الصحيح ففي حجَّة الوداع قال صلَّى الله عليه وسلَّم فيما أخرجه أبو داود عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدارَك هيئة يومِ خلَق الله السماوات والأرض السنة اثنى عشر شهرة منها أربعةٌ حُرُم ثلاثٌ متواليات ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان ايها المسلمون وهذا الشهر الذي نحن فيه الان شهر المحرم شهر عظيم شهر عظيم من الاشهر الحرم ورد في فضله الكثير من الايات والاثار والاحاديث فالله سبحانه خص الاشهر الحرم بذكر وشدد فيها على عدم الظلم كما ذكرنا في الايه السابقه وجاء غيرها من الايات التي ذكرت حرمه ومكانه هذه الاشهر الحرم يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امن البيت الحرام يَتَغَوَّنُ فضلًا مِنْ رَبِّهِمْ مَرْضُوّانَ وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَقَدْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر هذه الاشهر وخص شهر المحرم بالذكر فقد اخرج مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد شهر رمضان افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد المفروضه صلاه الليل ايها المسلمون في هذا الشهر يوم عظيم هو يوم عاشوراء وهو من ايام الله سبحانه نجا فيه نبيه موسى من عدوه فرعون بعد ان تكبر فرعون ورفض دين الله الحق ولم ياذ لنبى اسرائيل باتباع موسى بل انه انكر وجود رب العالمين وقال بكل تكبر وتجبر ما علمت لكم من الهه غير يبين لنا القران كيف اهلك الله فرعون وجنوده لما طاردوا موسى وبني اسرائيل فنجى الله موسى وقومه واغرق فرعون وجنوده وجعلهم عبره للمعتبرين يقول سبحانه وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَافِظُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَالِكَ وَآوَرْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُسْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ واذلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم هكذا يسرد لنا القران هذه القصه العظيمه وهذه الملحمه والمعركه مِمْ مَعَالِكِ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ الَّتِي نَصَرَ اللَّهُ فِيهَا أَوْلِيَاءَهُ وَهَزَمَ أَعْدَاءَهُ وَكَانَتِ الْغَلَبَةُ فِيهَا لِدِينِهِ وَشَرْعِهِ وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلَى ضَلَّ الْيَهُودُ يُعَظِّمُونَ هَذَا الْيَوْمَ الْعَظِيمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وعندما هاجر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وجدَ هم يصومون هذا اليوم وعندما علمَ السبب جعلَه يوماً معظَّماً من أيام المسلمين أخرجَ ابن ماجَة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما فقال ما هذا قالوا هذا يوم انجل الله فيه موسى واغرق فيه فرعون فصامه موسى شكرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه نعم اخوه الايمان نحن أحق بموسى منهم لأن الانتماء إلى الأنبياء ليس انتماء نسب أو بلد إنما الانتماء للأنبياء يكون باتباع هديهم وتعاليمهم والمسلمون هم الذين يتبعون هدي الأنبياء وعقائدهم ويؤمنون بهم جميعا لا نفرق بين أحد من رسله ولهذا كانوا وحق بالانبياء من اقوامهم الذين كفروا بهم وحرفوا دينهم وبدلوا شرعهم يقول سبحانه تصديقا لهذا ان اولى الناس بابراهيم لالذين اتبعوه ان اولى الناس بابراهيم لالذين اتبعوه هذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين في يوم عاشوراء هذا اليوم الذي نصر الله فيه اولياءه وقهر اعداءه واليوم الذي ارتفعت فيه كلمه الحق وازهقت كلمه الباطل اليوم الذي قال فيه موسى لقومه لَمَّا قَالُوا لَهُ وَهُمْ يَرَوْنَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ خَلْفَهُمْ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِلُغَةِ الْمُؤْمِنِ الْوَاثِقِ مِنْ وَعْدِ اللَّهِ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ الْيَوْمَ الَّذِي قَالَ فِيهِ فِرْعَوْنُ الْمُتَجَبِّرُ الْمُتَكَبِّرُ الْمُتَأَلِّهُ قَالَ فِيهِ صَاغِرًا ذَلِيلًا لما ايقن بالهلاك امنت انه لا اله الا الذي الا الذي امنت به بني اسرائيل وانا من المسلمين فرد الله عليه هذا الايمان الاضطراري وهذه الدعوه الكاذبه فقال عز من قائل الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وانك كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون هذا اليوم حق لكل مؤمن ان يعرف قدره ومقداره وان يتيقن فيه من سنة الله تعالى الكونية في نصرة اوليائه الذين ينافحون عن دينه ودحر اعدائه الذين يعارضون شرعه في كل زمان ومكان هذا اليوم ايها المسلمون شرع لنا فيه صيام تقربا الى الله سبحانه وشكرا على نجاة موسى عليه السلام لهذا صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصامه اصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا زالت الامه تصوم هذا اليوم وتتاسى بنبيها في صيامه روى البخاري ومسلم انه سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن يوم عاشوراء فقال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الايام الا هذا اليوم يعني عاشوراء ومن حرص السلف عليه انهم كانوا يصومونه حتى في اسفارهم كما ذكر ذلك عن ابن عباس والزهري وغيرهم بل ثبت في صحيح البخاري ان الصحابه كانوا يصومون صيام لهم تعويدا لهم على الفضل ويلهوهم باللعب حتى الافطار ولقد سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ايضا صيام اليوم التاسع من هذا الشهر يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي افرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لان بقيت الى قابل لا اصوم الن تاسع اي ان عشت الى العام المقبل لا اصوم الن تاسع ايضا ولكنه مات قبل ان يصومه عليه الصلاه والسلام لهذا يسن صيام هذين اليومين اللذين رتب الله سبحانه على صيامهما اجرا عظيما لا ينبغي لمسلم ان يزهد فيه او يفرط فقد ذكر صلى الله عليه وسلم ان صيام عاشوراء يكفر السنه التي قبله فيا له من فضل عظيم ويا له من ثواب جزيل عن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن صيام يوم عاشوراء اني احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله اخرجه ابو داود واعلى المراتب في صيامه واعلى المراتب في صيامه ان يصام عاشوراء مع التاسع ثم يليها صوم العاشر مع الحادي عشر ثم يليها صومه وحده ولا يكره افراده على الصحيح ولو وافق يوم الجمعه فان ضعفت يا عبد الله فلا تغلبن على اليوم العاشر فالذنوب كثيره والعمل قليل والوقوف بين يدي الله قريب يصوم المسلم هذا اليوم مؤمنا مخلصا محتسبا فيكفر الله عنه الخطايا فيكفر الله عنه خطايا عامه المنصرم ويستقبل عامه الآتي بنفس منشرحه وقلب عامر بالإيمان فهذه نعمه يتفضل الله بها سبحانه على عباده وهذا ميدان للتنافس والتسابق على احراز الحسنات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 الحمد لله على احسانه وشكرا له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعليما لشان واشهد ان نبينا محمد بن عبد الله ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه واخوانه اما بعد فاتقوا الله عباد الله ثم علموا رحمكم الله انه ينبغي ان نعرف فضل الله تعالى علينا في ان جعل لنا مواسم نتوب فيها ونرجع الى الله فيكفر عنا الخطايا ولكن مع ذلك لا بد ان نعلم ان الخطايا التي تكفر انما هي الصغائر فليحذر الذين يرتكبون الموبقات فليحذر الذين يرتكبون الموبقات ويتركون الفرائض وينتهكون الحرمات ويظنون ان ذلك يكفروا بصيام هذا اليوم وينسون او يتناسون ان امر القبائل يحتاج الى توبه وعزم على عدم الرجوع يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وتكفير الطهاره والصلاه وصيام رمضان وعرفه وعاشوره للصغائر فقط ويقول ابن القيم رحمه الله لم يدري هذا المغتر لم يدري هذا المغتر ان صوم رمضان والصلاه الخمس اعظم واجل من صيام يوم عرفه ويوم عاشوراء وهي انما تكفر ما بينهما اذا تنبت الكبائر فرمضان الى رمضان والجمعه الى الجمعه لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك القبائل اليها فيقوى مجموع الامرين على تكفير الصغائر اخوه الايمان لقد فضل الله سبحانه في هذه الدنيا بعض الايام فبارك فيها وجعل اجر الاعمال الصالحه فيها مضاعفا لكي نتخذها وسيله الى مضاعفه الثواب ووسيله الى الجنه وأمرنا سبحانه بالمسارعة والمسابقة إلى مغفرته وجنته يقول سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فلا شك أن العبد المؤمن يسعى إلى الخير والنور ويحب ان يرضي الله سبحانه في افعاله واقواله وان يطيعه في الامور التي رغب في فعلها او الامور التي حذر من فعلها ومن بين تلك الامور التي يجب على كل مسلم ان يقدرها ويحترمها ويطيع الله تعالى فيها شعائر الله والمناسبات التي جاءت الشريعه بتكريمها وتمجيلها يقول سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب اللهم اجعلنا ممن يعظم شعائرك يا رب العالمين اللهم اعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا اننا انت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اجعل ما انزلته من الغيث غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار اللهم سقينا رحمه لا سقينا عذاب ولا بلاء ولا استدراج يا رب العالمين